ليقومه الله, من من الله ومن فلا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد تنصيب الليله مساله القراءه خلف الامام والمذاهب في القراءه خلف الامام فذاهب متعددة وقع الخلاف فيها بين الثلاث من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فضلا عن الائمه المتبوعين أو اختيارات أحد المحققين من العلماء المتاخرين. وكادت أن تندفر الأقوال ولم يبق في الاعتبار إلا مسألة القراءة خلف الإمام في الجهرية فالواجب ترائس الفاتحة في كل ركعة في الجهرية والسرية فإن سكت الإمام فيجب على المؤموم أن يقرأ وان لم يسكت فهنا الخلاف. والمسألة التي امتد الخلاف فيها على اختلاف الأعصار والأنصار وبقي المحققون من العلماء الكبار الناظرون إلى الأدلة والآثار المعظمون لها دون خائر الأخبار فيبقى الخلاف. دائرة في دائرة الاعتبار وهو من الخلاف المستثاغ الذي لا يجوز فيه الانكار فالمسألة متى امتد فيها الخلاف والعلماء الكبار من المحققين على توالي الزمن لم تستقر اختياراتهم على قول واحد، فحينئذ تكون في مثل هذا النوع من المسائل المباحثة والمناقشة، وليس النكران والناس وفق في مثل هذا النوع أو الناس ثلاثة أقسام في مثل هذا النوع وفق. وطرفان منهم من أصابه الإفراط ومنهم من أصابه التفريق فمنهم من أطلق فقال لا نكران في مساء الخلاف وهذا خطأ وقع خلاف قديم في نبيل الكوفة وفي إثيان النساء في المحاش وفي القراءة خلف الإمام فمنهم من أفقط القراءة بالكلية صلاة السرية والجهرية وفي كثير من المسائل والخلاف فيها مات او كاد ان يكون في عداد الهجران فلو انتفت للخلاف السابق بالتحرير اللاحق ولكن ان بقي الخلاف ممتدا بين العلماء الكبار فمثل هذا النوع من الخلاف الواجب على طلبة العلم التحقيق ومن لم يستطع التحقيق فالواجب عليه ان يقلد اعلم من يظن والتقليد كالميتة لا يجوز الا عند الاضطرار المساله التي معنا مذهب المحدثين فيها قديما وحديثا القراءة خلف الامام في كل ركعة من الركعات في السرية والجارية، وهذا مذهب الشافعي واحمد. ونافح ودافع عنه جمع من المحررين المحققين على رأسهم من المتاخرين النووي فيما سنقرأ اليوم وابن حجر في فتح الباري. وابن السبكي في الرساله المستقله وكاد ان ياتي بما هو الحق المبين ويجعل قارئ كلامه في دائره اليقين من غير ظن ولا تخمين امامان كبيران من علماء الحديث امير المؤمنين وامير الدنيا ابو عبد الله محمد بن اسماعيل الجوع في البخاري والإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي كلاهما له جزء مطبوع على انفراد القراءة خلف الإمام من قرأ هذين الجزئين وتأمل فيهما جيدا كاد أن يصل إلى درجة اليقين على وجوب القراءة خلف الإمام في كل ركعة وهذا الذي أراه صوابا ولا أخكر على إخواني وطلبتي فأنا قلت وما زلت ان الخلاف في مثل هذه المساء الواسع لان مثلا من العلماء الذين نجلهم ونحترمهم شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم فقد راياه ان الامام ان جهر نسكت وان سكت نقرا وكان هذا اختيار شيخنا ابي عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن نور النجاتي الالباني رحمه الله وكان يدافع عنه بقوه خلافا لمثلا لبعض العلماء المحررين المحقيقين في هذا الزمان امثال الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين رحم الله الجميع فانهما كانا يريان وجود القراء خلف الايمان في كل ركعة وهذا الذي أراه صوابا إن أردت أن في المسألة بكلام طويل والأدلة لعل يحتاج إلى سبع محاضرات أقل شيء وأنا في غنى عن هذا لكني سأقرأ كلام الشارح وأقف على أشياء تؤيس هذا المذهب وأنا اوافق النووي في كلامه الذي سيقوله وهذا جزء القراءة خلف الإمام البخاري وقد مر بنا ونحن نتكلم عن سمات مسلم في صحيحه أو عن سمات مسلم أنه ما وضع شيئا في صحيحه إلا بحجه وما ترك شيئا إلا بحجه وأفهم من اختياره في إيراده الأحاديث وترتيبها وإيراد قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن اختياره رحمه الله وجوب القراءة خلف الإمام فاختيار مسلم من خلال ما أورد يفهم منه وجوب القراءة خلف الإمام وهذا الذي دافع ونافح عنه البخاري في جزئه فيكون مذهب إمامي الدنيا في الحديث البخاري ومسلم وجود القراءة خلف الإمام نقرأ كلام الشارح رحمه الله ونعلق على الميسور كالمعتاد قال الإمام النووي رحمه الله باب وجود قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا امكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها هذه الثانية لنا معها كلمة وحتى نجمع فهمنا نحن مع الفاتحة اما من لم يحسن الفاتحه ماذا عليه فلنا كلمة مطولة في هذا فيما بعد ان شاء الله نبقى نتكلم عن الفاتحة نعم قال فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي رواية من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج ثلاثة غير تمام فقيل لابي هريره إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ما المراد بالصلاة هنا قسمت الصلاة الفاتحة مراد بالصلاة هنا الفاتحة نعم قال فإذا قال العبد والحمد لله إلى آخره وفيه حديث الأعرابي المسيء صلاته أما الفاظ الباب فالخداج بكسر الخاء المعجمة قال الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي واخرون الخداج والنقصان يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل اوان النتاج وإن كان تام الخلق وأخدجته إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة ومنه قيل لذي مخدج اليد أي ناقصها قالوا فقوله صلى الله عليه وسلم خداج اي ذات خداج وقال جماعه من اهل اللغه خدجت واخدجت اذا ولدت لغير تمام وام القران اسم الفاتحه <تصفيق> اذا الخداج المولود الذي ينزل لغير تمام سواء في وقته او في خلقته وقول الشارح أي ذات خداج فهنا فهي خداج نقول حذف ذات وأقام الخداج مقامه على مذهبهم في الاختصار ويمكن أن يكون المعنى فهي مخدجه أي ناقصة فحل المصدر محل الفعل يقولون عبد الله اقبال ادبار اي عبد الله مقبل مدبر وقوله هنا صلى الله عليه وسلم في حق من لم يقرأ الفاتحة فنعت صلاته صلى الله عليه وسلم بقوله فهي خداج هنا يقول أبو عبيد ونقل كلامه البخاري ومن باب السائدة أفاد الحاصر في الثاني من فتح الباري أن اختيارات الإمام البخاري جلها مأخوذة من الإمام محمد بن إدريس الشافعي ومن أبي عبيد القاسم بن سلام الهرو جل اختيارات الإمام البخاري مأخوذة من مذهبي الإمامين شافعي وأبي عبيد القاسم بن سلام يقول البخاري قال أبو عبيد أخذت الناقة إذا أسقطت قال والسقط ميت لا ينتفع به والسقط ميت لا ينتفع به فإذا قوله صلى الله عليه وسلم في حق من لم يقرأ في صلاة من لم يقرأ أم الكتاب فهي خداج اي ساقطه لا فيها ميته فحملها على البطلان بهذا اللفظ واللفظ الثاني الى صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب وهو لفظ محمود بن لبيد عن عباده ظاهر لكن يحتمل ان يكون الى صلاه تامه كما اوله اهل الراي وهذا مردود عليه بألفاظ أخرى تأتي عند الشارف إن شاء الله فهي خداج تلتقي مع لا صلاة تلتقي بأن الصلاة غير تمام كما قال أبو هريرة قالها ثلاثا غير تمام صلاة ناقصة صلاة خداج كالناقه التي تلد قبل وقتها فما, هل... فما هو حال وليدها ميس ناقص ناقصه الخلقة وناقص المده فما خداج اخرجت الناقه اي اسقطت قبل وقتها الذي اسقطته ميس ليس فيه حياه نعم قال وام القران اسم الفاتحه وسميت ام القران لأنها فاتحة لأنها اول ما يقرأ اول ما يقرأ من القرآن بالفاتحة من اول ما يقرا في الصلاة الفاتحة اول ما يقرأ في الصلاة الفاتحة ولذا الفاتحة ام القرآن اول ما يقرأ في الصلاة اول ما يقرأ القرآن يقرأ بالفاتحة نعم قال كما سميت مكة أم القرى لأنها أصلها أصل الشيء امه ولذا الدماغ يسمى أم وربنا عز وجل يقول وكذلك أوحينا إليك, إليك قرانا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى والمرد أم القرى هنا مكة نعم قال قوله عز وجل مجدني عبدي أي عظمني التمجيد نهاية الشرف ومنه المجد ولما يقول الإنسان مالكي يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي مجدني أي عظمني والمجد نهاية الشرف والمجد يقضي الثناء بصفات الجلال فالممدوش لما يمدح بذاته أنت تمجده ولذا أنت لما تقول مالك يوم الدين ما سبق أن يقال مجدني ولكن لما تقول الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبدي فالحمد يقضي الثناء بحميد الفعال فأنت تحمد من احسن اليك وتمجد من يستحق من كان منعوتا بصفات الجلال والكمال فانت تمجده لذاته فان انعم عليك واحسن اليك انت الان ايش تحمده والثناء حمد وتمجيد فالثناء يشمل التحميد والتمجيد والتمجيد الثناء على, على صفات ذي الجلال والتحميد الثناء على صفات ذي الافعال الحميده التي تحمدها انت والثناء مدح مكرر فالثناء يشمل أوسع الثناء أن تثني بتمجيد وتثني بتحميد والثناء مدح مكرر من قولك سنيت الخيط إذا جعلته طاقتين الشيء الذي تكرره ولذا القرآن الكريم مثاني والفاتحة السبع المثاني لماذا القرآن مثاني لأنه يثني يكرر في تكرار للمعاني والفاتحة من المثاني لأنها تكرر أو لأنه يكرر صفة أهل الجنة وأهل النار وهكذا فمن هذه الأشياء نستطيع نميز بين الثناء والتحميد والتمجيد هذه أمور ثلاثة ينبغي أن نميز بينها نعم قال قوله أن أبو السائب أخبره أبو السائب هذا لا يعرفون له اسما وهو ثقة هو ثقة والقول بأنه لا يعرفون له اسما ذكرنا في الدرس الماضي أنه الحكيم الترمذي وهو غير محمد بن عيسى الترمذي هذا الحكيم الترمذي صوفي له كتاب مسند أسند فيه كثيرا من القصص والحكايات التي على ألثلة الناس اليوم ومدارها على مجاهيل أو كذابين اسم كتابه نوادر الأصول وهو محفوظ في الظاهرية وغيرها وطبع بتركيا قديما وأنشره قال رأيت أن الأسندات تطول الكتاب فحذفتها ويا ليت لم نفعل حديث موضوع يحذف سندها فهذا مصيبة فيا لم نفعل وقد وجدت بعض الباحثين معاصرين يقول قطع الله يديه على هذه على هذه الصنيعة فالحكيم الترمذي في الأصل ثمان وستين من كتابه نوادر الأصول يقول عرف انه جوهني ابو السائب هذا وان اسمه عبد الله بن السائب فقول الشارح النووي رحمه الله ان اسمه لا يعرف هو معروف فاسمه عبد الله بن السائب وهو جوهني والله اعلم نعم قال قوله حدثني احمد بن جعفر المعقري هو بسطح المين وإسكان العين وكسر القاف منسوب إلى معطر وهي ناحية من اليمن هي وادي باليمن عند القحمه بالسن من ناحية الزبيد من ناحية الزبيد عند تهامة والزبيد يخطئ فيها كثير من الناس يقولون زبيد زبيد عائلة مغربية فإذا وجدتم عالم مغربي ورسمه, ورسمه الزبيدي تلفظونه بالضم واذا رايتم عالم يمني تقولون إيش عنه الزبيدي ولا تقولون الزبيدي الزبيدي نسبة إلى زبيد قبيلة مغربية والزبيدي نسبة إلى, إلى اليمن إلى زبيد يقال الزبيدي محمد مرتضى صاحب تاج العروس زبيدي وليس زبيدي الزبيدي نسبة إلى زبيد في اليمن فهذا الفرق بين الزبيدي وهو نسبة إلى محله ومكان والزبيدي النسبة إلى قبيلة مغربية نعم قال وأما الأحكام ففيه وجوب قراءة الفاتحة وأنها متعينه لا يجزئ غيرها إلا لعاجز عنها هذا نسب اهل العلم أنه يتعين على كل مصل أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة والخلاف المعتبر كما أسلفنا اين في صلاه الجماعة فيما يجهر فيه الإمام، إلا نسخة الإمام. فهل المأموم يقرأ أم لا؟ هذا هو الخلاف المعتبر. أما إن أعطاك مولى عليك القراءة، في الصلاة السرية تجب عليك القراءة، في الركعة الثالثة أو الرابعة تجب عليك القراءة. نعم. قال وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. عن بعض الصحابه والتابعين خلاف هذا وهم قالوا هذا في غير هذا الموقف كما ستاتي الماحه عنه ان شاء الله نسب الى بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يرون ان القراءه سنه ولكنهم كانوا يرون القراءه سنه ليست في الفاتحه في الصلاه وهذا ياتينا بعد قليل ان شاء الله نعم قال وقال ابو حنيفة رضي الله عنه وطائفة قليلة لا تجب الفاتحة بل الواجب آية من القرآن تعد حروفها ويسرط المدثر وبدو اقل ثلاث ايات متتاليات القرآن ثلاثين كلمة ولذا يجب قراءة ثلاثين عظفا ثلاثين حرف فقالوا يجب قراءة ثلاثين حرف هذا هو الواجب ومنهم من قال يجب قراءة مقدار سبع آيات اكبر الفاتحة والجماهير يقولون يجب قراءه الفاتحه بعينها وهذا هو الصواب اقرا ما تيسر معك هذا مطلق قيد قيد في نصوص اخرى في الحادثه نفسها فالسبب واحد والحكم واحد وان اتحد الحكم والسبب فيجب حمل المطلق على المقيد من غير خلاف عند الوصولين وسيأتينا بيان ذلك ورد رواية عند البخاري بإثنان صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته اقرأ بأم الكتاب فإذا اقرأ واجه معك هنا أطلقت وقيدت بأم الكتاب في رواية صحيحه فما بقي بقال قول وأما القول بأن الحديث الأحاد لا يقوى على تخصيص عموم القرآن المتواثر فهذا فيه إهمال والراجف عند العلماء أن الإعمال مقدم على الإهمال وهذه هي القاعدة الكلية السادسة من القواعد الحقرية الإعمال مقدم على الإهمال فلما نقول أن المراد قرأوا فقرأوا ما يسر من القرآن أن المعنى بها لا صلاة فاتحة الكتاب فحين إذ نحن نعمل بالآية الحديث لما لا نقوى على تخصيصها لا نقول بعد التفصيل نحن نعمل بالآية ما الحديث وهم في كثير من المسائل يقولون بهذا القول ولذا يقوى مذهب الحنفية وهذا مما ينبغي أن يعلم أن أصولهم جاءت متأخرة عن فروعهم فمتأخروا الحنفية نظروا أصحاب أبي حنيفة ومن تأخر منهم نظروا إلى فتاوى الإمام النعمان بن ثابت أبي حنيفة ووضعوا القواعد بناء الفتاوى ووضعوا القواعد بناء على الفتاوى والفتاوى تنخرم والقواعد وهذا أكثر ما يظهر عن الحنفية قواعدهم أغلبية وأغلبيتها أقل من الأغلبية عند غيرهم والله أعلم نعم. قال ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بام القرآن فإن قالوا المراد لا صلاة كاملة قلنا هذا خلاف ظاهر اللفظ. إذن نحن ينبغي أن أذكر هنا شيئا فيه استطراد وفي فائدة إن شاء الله وجدته عند الطيب في شرح المشكات وهو نافع وهو قاعدة مهمة ذكرت لكم اكثر من مرة في دروس المضط ان الواجب على الانسان بالجملة حتى يبقى في دائرة الخير الواجب عليه ان يتنبه لامرين الامر الاول ان يفهم كلام الوحيين الشريفين في تاب السنة على وفر اللغة العربية بد أن ينتبه إلى الأمر الأول أن يذهب الكلام على وفق اللغة العربية والأمر الثاني أن يراعي حال المخاطبين عند نزول الآية أو الحديث عند نزول الآية أو مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم للحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له لمن لم يقرأ بأم الكتاب الظاهر أن هذا نفس أن لا لذا كل نفس ورد وانصد على ذات على شيء الأصل في أنه منفية لكن لأن لأن الإعمال مقدم على الاهمال إن وجدنا نصوصا أخرى لا تسعف بالإلغاء وأصل البطلان فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نطق بما نفاه راعى ما هو قائم في أذهان المخاطبين ذاك. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا عدوة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد مريض على مصح إذن لا عدوة ليس نسيا لذاتها وإنما هو نسي للأوصاف القائمة حولها في أذهب المخاطبين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غول وماك الغول ثابت في أحيان كثيرة في أحيان وغيره وهي وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غول إذن لا غول على إيش؟ بالصفى الموجودة في أذهان المخاطبين إذن الأصل في النفي أنه منصب على الذات فإن قامت نصوص من الخارج تدلل على وجوده فينتقل النفي من انصبابه على الذات إلى انصبابه على صورته في أذهان المخاطبين آنذاك هنا لا صلاه لمن لم يقرأ بأم الكتاب ظاهره كما قال الشارح أنه منصب على ذات الصلاة ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن من لم يقرأ أم الكتاب فصلاته باطلة وهذا هو الصحيح يؤيد ذلك ما مر بنا في الباب من يذكر؟ من يذكر ما مر بنا في الباب؟ تفضل ماذا قال أبو هريرة؟ قال إذا قرأت بفاتحة الكتاب فقد أجزأت منك اذا اجزات ما معنى اجزات؟ هي من ذمتك فاذا ابو هريره لما قال اذا قرات من الكتاب اجزات ماذا فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يقرب من الكتاب؟ لم تجز اذا ما قرات لم تجز واذا قرات اجزات فاذا اصبحت الايش الآن أصبحت لا صلاه لمن لم يقرأ لم لم من لم الكتاب هل يمكن ان يكون المعنى لا صلاه كامله ام انه لا اصوا للصلاه والصلاه باطله لا اصل, لا أصل. لقول ابي هريره كيف وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قولا يفهم منه مراده صلى الله عليه وسلم من لا صلاه نسمع كلام الشاعر قال فان قالوا المراد لا صلاه كامله قلنا هذا خلاف ظاهر اللفظ ومما يؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه باسناد صحيح وكذا رواه أبو حاتم بن حبان وأما حديث اقرأ ما تيسر فمحمول على الفاتحة فإنها متيسره أو على ما زاد على الفاتحة بعدها أو على من عجز عن الفاتحة على أي حال الحديث الذي ذكره لا يجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتعة الكتاب أيضا أخرجه الإمام الدارقوصن في سننه وصحاحه وما قلت أبي هريرة كما أسبفنا من قرأ أم الكتاب أجزأت عنه تدلل على أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم لا على صلاة المراد بها النفي التام وليس نفي الكمال أو المراد بها أصل النفي او النفي النفي أن الصلاة منفية بأصلها وأما هنا قال وأما حديث اقرأ ما تيسر فمحمول على الفاتحة فإنها متيسره او على ما زاد على الفاتحة هذا بعيد اقرا ما تيسر معك فمحمول على ما زاد على الفاتحة هذا بعيد أو أنها محمولة على من لم يحسن هذا أيضا يحتاج لقرينه والصواب أنها محمولة كما قلنا اقرا ما تيسر معك محمول على ما محمول على الفاتحه فقد ثبت برقم 107 عند الامام البخاري في جزء القراءه خلف الامام من طريق ابي السائب وهو رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى رجل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه فلما قضى صلاته قال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة فقام الرجل فلما قضى صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي قال فحلف له لقد اجتهدت فقال له صلى الله عليه وسلم ابدأ فكبر وتحمد الله وتقرأ بأم القرآن ماذا بقي ابدأ فكبر وتحمد الله تقرأ بام القرآة تحمد الله تقرأ بإم القرآة إذا تقرأ ما تيسر معك في هذا الحديث عينت أطلقه تقرأ ما تيسر معك فهي الصحيحين ولكن اتحد الحكم وهو وجوب القراءه واتحد السبب والحادثه واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم عينا وجود قراءة الفاتحة أم الكتاب في هذه الحادثات فإذا أصوب الاحتمالات التي ذكرها الشارح أنها محمولة عن الفاتحة ونقول وقعت أحريح بذلك في رواية عند البخاري في جزء القراءة خلف الإيمان نعم قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيه دليل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم والمنفرد على الإمام والمأموم والمنفرد ومما يؤيد وجوبها على الماموم قول أبي هريرة اقرأ بها في نفسك هذا قالها أبو هريرة في أي مناسبة اقرا بها في نفسك قال فقيل لأبي هريرة طريق التي فيها من طريق ابن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال فقيل لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن نكون وراء الإمام فقال رضي الله تعالى عنه اقرا بها في نفس إن نكون وراء الإمام فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه اقرأ بها في نفس إذا هذا اقرا بها في نفسك أي في الصلاة الجماعة في حق في حق المرء الفلاصة الجماعة في حق المرء اقرأ بها في النفس ولذا ذكر بعض الحنابلة وجوب القراءة في النفس حتى قال ابن بويان وغيره من الحنابلة الممتأخ Solomon من المتأخيرين الحنابلة قالوا حتى لو قرأها مقططعة حتى لو قرأها بعد قراءة الإنفس الإنفس يقول الحم الله رب العالمين، يقول الحم الله رب العالمين، اقرأ بها في نفس نسمع الآن هذا الكلام ما الصحيح في وجود قراءة المأموم في الصلاة الجهرية خلف الإمام، وهذا يؤكد مذهب البخاري ومذهب مسلم وكما قلنا هذا مذهب الشافعي رحمه الله جميعا. الآن المخالفون ماذا وجهوا كلام أبي هريرة؟ قرأ بيتي نفسك نسمع. قال ومما يؤيد ودوبها على المعموم قول أبي هريرة اقرأ بها في نفسك فمعناه اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان قال اقرأ فيها في نفسك عن تدبر اقرأ بها في نفسك يعني في نفسك تدبر هذا كلام صحيح يعني أبو هريرة لما قاله اقرا بها في نفسك أي تدبر القرآن ويقول للرجل طب الرجل يشكو له أن الإمام يقرأ فنسمع رواية عند البخاري نسمع رواية عند البخاري في القراءة خلف الإمام أخرج البخاري من طريق عبد الرحمن بن يعقوب ورواها العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه ورواها محمد الاسحاق بالتحديث صرح بالتحديث قال محمد بن اسحاق حدثنا على بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي عن ابي السائب مولى بني زمرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفضل بما معنا إلا ابن اسحاق ابن اسحاق لا يخرج له مسلم إلا متابعة واسناد حديثه لا ينزل عن الحسن وهو مدلس عن احتج عن بحديثه وهنا, عن... وهنا صرحت السماع فالاسناد حسن ينهض للاحتجاج لصبه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاه لا يقرا فيها بام الكتاب فهي خداج ثم هي خداج ثم هي خداج غير تمام ثلاثه فقلت كيف اصنع والظاهر في قوله كيف اصنع ابو السائد الراوي عن ابي هريره تابعي الحديث قال ابو السائب تابعي الحديث الى ابي هريره رضي الله تعالى عنه كيف اصنع يا أبا هريره كيف اصنع اذا كنت مع الامام وهو يجهر بالقراءه انظر هذه الروايه قال كيف اصنع اذا كنت مع الامام وهو يجهر بالقراءه كيف اقرا فاذا هو يستشكل ماذا يستشكل ماذا يفعل الامام يجهر فلما قال له أبو هريره رضي الله تعالى عنه ويلك يا فارسي اقرأ بها في نفسك اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني إن الله تعالى يقول قال إني قسمت الصلاة بيني وبين عبد الصلاة الحديث الشاهد أن أبا السائب شكل ابي هريره ماذا شكله القراءة والإمام يقرأ فقاله اقرأ في نفسك اقرأ غير تدبر ولذا الشارح الآن سيأتينا بفرق بين التدبر وبين القراءة هل يجوز للجنب أن يمرر وان يتدبر القرآن من غير أن ينطق به على مذهبه؟ نعم لو جنب حافظ القرآن عند الشافعية يحرم عليه أن يقرأ لكنهم يجوزون له أن يتدبر وأن يمرر القرآن على قلبه فالآن هو استطرد في الرد على المالكيه وغيرهم القائلين لأن الإمامة إن جهر فالماموم يسكت بهذا الكلام بإيش؟ بأنه بأن أبا هريرة قال اقرأ والقراءه غير تدبر وحملكم لقوله اقرأ تدبر أنتم لا تفرقوا بالقراءة والتدبر نسمع التفرقة ثم نعود بجواب آخر ان شاء الله قال لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه ولهذا اتفقوا على أن الجنوب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئا مرتكبا لقراءة الجنوب المحظمة وهكذا القاضي حسن. حسن. الآن أتى على كلام بذكره القاضي عياض في إكمال المعلم لأتينا توجيه بعد قليلة إذا هو رد على من رد على كلام أبي هريرة اقرأ في نفسك أي تدبر بالفرق بالقراء تدبر ما هو احكامه واضطرالها احكامها لو ان رجلا مصليا حتى نخرج من شلات الجنوب وقف الصلاة ولم يقرح وتدبر الفاتحة وطرر معانيها على قلبه آية, آية آية سليمة سليمة هل تصفى الصلاة لا تصفى إنسان يطف قال الله أكبر وقضى وما قرأ ما حرك لسانه وإنما تدبر الفاتحه اختلفت التبك ومررها على قلبه صلاةه لا تفكره ما لا بد أن نفرق بين التدبر وبين فقرأ فرق بين التدبر مما يؤكد جواب النووي هذا أن أقرأ بنفسك من ما إقرأ ليس مذهب به ويرتقى وأن ما بها في نفسك مذهب جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا قال الإمام البخاري قال عمر المصطاط اقرأ خلف الإمام قلت وإن قرأ قال قال نعم وإن قرأ قال البخاري وكذلك قال ابي بن كعب وخديفة من يمان وعبادة من هذا عن عبيد أبي طالب وعبد الله من عمر من عمر ومن التابعين كان رجال نائمة يقرؤون خلف الإمام إلى اخره أورد كلام كثير عن التابعين علماء الأنصار في أنهم كانوا يقولون اقرا خلف الإمام فاذا هذا ليس من إيش هذا ليس من كلام أبي هريرة وحده يبقى الآن عقدة المسألة عقدة المسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة هذا الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة يعني إن قرأ الإمام فقراءته قراءته يترى هل الحديث هذا صحيح أم لا أولا وثانياً ان صحا فعلى ما يحمل هذا تصريح القبعيش وبيان طرق الحديث وشواهده والكلام عليها مسروك لكم للمجتهدين منكم وصاحب النفس في البحث ولا أريد أن أبقى أتكلم في طرق وسنيد فهذا أمر يحتاج منا لدرس كامل بتمامه وإن الله اكرمنا في مستقبل أيام لعلنا نقرأ شيئا من كلام العلم في الكلام الطرق حتى نحسن أن نفهم كلامهم فهما جيدا ولكن من يقرأ كلام البيهق ويتدبره ويقرأ كلام الدرق في العلال ويتدبره يجد أن الحديث لم يصح وللنسبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا الحافظ بن حجر في الفاتح قال كلمة قال وهذا الحديث ضعيف عند المحدثين هكذا حافق قال وهذا الحديث ضعيف عند المحدثين مع هذا الإمام البخاري يقول في حديث من كان له إمام في قراءة الإمام له قراءة قال فإن قيل وذكر الحديث قيل له هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراقي وغيرهم من رسول الله فاصل ثم قال ولو قيل أنه صحيح لقيل إن قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة جملة وقوله إلا بأم القرآن مستثنى من الجملة من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة هل لها صلة بالفاتحة أم أن القراءة كلها قراءة الإمام قراءة للمؤموم كلها فهذا لفظ عام وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب لفظ إيش خاص والخاص أقوى من العام فلا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب يخصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فقراءة الإمام له قراءة فالإمام في عد الفاتح يقرأ الفاتحة وما عدى الفاتحة قراءة الإمام لك قراءة فأنت تشارك الإمام في قراءته في السواد ولا داعي أن تقرأ بعد الفاتحة بشيء فحينئذ نعمل الحديثين لكن لما نقول فقراءه لمن له قراءة ولا تقرأ أنت بأم الكتاب نحن أهدرنا وأسقطنا حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب والإعمال مقدم على الإهمال كما سبق وأن بيننا. يقول البخاري وقوله من كان له إمام فقراءة لأنه قراءة جملة وقوله إلا بإم القرآن مستثنى من الجملة فقول النبي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ثم قال في حيث آخر إلا المقبرة وإلا معاطن معينة معاطن الإبل فهذه المستثنيات تخصص عموم جعلت لي الأرض مسجدا استثناه من الأرض والمستثنى خارج من الجملة وكذلك فاتحة الكتاب خارج من قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة مع انقطاعه وقيل له قيل لمحتج بهذا الحديث اتفق أهل العلم وأنتم أنه لا يحتمل الإمام فرضا ثم قلتم قراءة فريضة ويحتمل الإمام هذا الفرض انتم تقولون الإمام ما الفرض أو ترك المأموم الركوع أو السجود لا يتحمل الإمام لا بد أن يأتي المأموم بركعة بتمام ركعة فليش لما وصلنا للقراءة أنتم قلتم الإمام يتحمل عن المأموم هذا كلام البخاري فيقول ويختمل, ويختمل الإمام هذا الفرض عن القوم فيما جهر الإمام أو لم يجهر ولا يحتمل الإمام شيئا من السنن نحو السناء والتسميش والتحميل فجعلتم الفرضة أهوى من التطوع والقياس عندكم أن لا يقاس الفرض بالتطوع وأن لا يجعل الفرض أهوى من التطوع وأن يقاس الفرض أو الفرق بالفرض إذا كان من نحوه فلو قصت القراءة بالركوع والسجود والتشهد إذا كانت هذه كلها فرضا ثم اختلفوا في فرض منها إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى الشاهد أن الوجه الثاني أن اقرأ في نفسك ثبتت عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مشهوره عند التابعين وان قوله لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب خاص وحديث من كان فهو امام عام والخاص يقضي على العام للعكس فضلا عن عدم ثبوت حديث فقراءه الإمام له قراءة ومن أراد التفصيل أنصحه بقراءة النيل النيل أوطار او كلام جميل أيضا في التوفيق بين قراءة لأنه قراءة ويجعل هذا اللفظ عام وحديث لا صلاته خاص والله تعالى اعلم الآن نأتي بكلام غير الموجبين للقراءة وقلنا عزي ذلك لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده نسمع قال وحكى القاضي عياض عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وربيعة ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب مالك أنه لا يجب قراءة أصلا وهي رواية شاذة عن مالك هؤلاء ويُعزى ذلك لعلي في الحقيقة نقل نقله القاضي عياب في إكمال المعلم في الثاني 174 عن ابن المواق فابن المواق نقله عن علي وعن ربيعه ومحمد بن ابي صفرة ومحمد بن ابي صفرة من علماء المالكيه ولو ان الشارح قال نقل القاضي ذلك عن ابن بواسطه ابن المواق لكان وقت ادق واحسن الوارد ونقول هذا المذهب أيضا عن زيد بن ثابت والوارد عن هؤلاء أنهم قالوا القراءة سنة القراءة سنة فقالوا مدام أن عليا وزيدا وبعض التابعين قالوا القراءة سنة إذن لا, لا يوجب لا القراءة لا ستواجه ولا فيه أي ركع من ركعات هذا مذهب حاسم الأصم كان يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلت لما رأيتموني أصلي أن معنى الحديث ظاهر الصورة الواجب الإنسان يصلي مثل ما راى النبي يصلي كيف رأى النبي يصلي يعني يقف ثم يركع ثم يقوم ثم يسجد فقط يفعل الصورة دون شيء وهذا مذهب رديء وفيه اهدار وعدم اعمال لحديث وغيره من العابد والواجب كما قال وكيع مذهب أهل السنه يدفرون ما لهم وما عليهم وأهل البدع يدفرون ما لهم ولا يدفرون ما عليهم. فالقول بأن الواجب فقط الصوره يعني القراءة سنة فإن شئت قرأت وإن شئت لم تقرأ وبعضهم يقول كما قلت لمذهب حاجم الأصم في منقلك ثاني في بداء الصنائع قال إذا قراءة سنة من باب أولى السائر الأفتار يعجبني كلام للبيهقي في كتابه معرفه السنة الأفتار الجزء الثالث يقول رحمه الله إنما أراد من قال إنما القراءة سنة أراد القراءة من القرآن التي أثبتت في المصحفي. الذي هو مصحف الامام سنة أن تقرأ على النحو الذي أثبته عثمان في المصاحف التي بعثها لصائر الأمصار هذه السنة هذه سنة مستبعة لا يجوز مخالفتها وإن كان غيرها سائغا في اللغة فقولهم القراءة السنة ليس الفاتحه الفاتحة الفاتحه الفاتحة في الصلاة قول علي وقول زيد بن ثابت في القراءة في أن تقرأ على وجه ما أثبت عثمان في المصاحف هي سنة بمعنى واجبة سنة متبعة فإن جاز لك أن تقرأ في النغة آية على وجه غير الوجه الذي أثبت في مصاحف عثمان فهذا لا يجوز لك في القراءة هذا معنى القراءة سنة وليست القراءة سنة في قراءة الفاتحة في الصلاة ما الله أعلم وأحسن القاضي وتبعه الشارح رحمه الله لما قال عن مالك هذه رواية شادة قال بها واحد من المالكية وهي ليست بمحفوظة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى فالإمام مالك يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل رتعة كما ذكرنا في الدرس الماضي ولكن الخلاف في الصلاة الجهرية فيما يجهر فيه في الإمام هل يقرأ المأموم أم لا فقط وإلا بعد ذلك فالإدمام مالك رأى القراءة الله أعلم <تصفيق> نعم قال <تصفيق> وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم لا يجب القراءة في الركعتين الأخيرتين بل هو بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت والصحيح الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وجوب الفاتحة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم للأعراضي ثم فعل ذلك في صلاتك كلها إذا في قوله في الرواية التي معنا في حديث الباب ثم فعل ذلك في صلاتك كلها دليل على وجوب القراءة في كل ركعة وهذا اللي استقرت عليه كلمة الفقهاء والعلماء والحمد لله الخلاف الماضي مات أو كاد أن يموت وإحياء هذا الخلاف ليس من سمات الموفقين ولذا يجب على طالب العلم أن يعلم الخلاف وأن يعلم المستفاغ منه وغير المستفاغ وأن يعلم الخلاف المهجور والخلاف المهجور إحياؤه فيه نكران لأنه كان في خلاف علماء قبل أن تدون السنة ثم دونت السنة وظهر أن هذا وظهر أن هذا الخلاف يصادم النصوص وإن قال به بعض الفضلاء فمن الحماقة أن يقول رجل لا إنكار في مسائل الخلاف في مثل هذا النوع مثل نبيل أهل الكوفة مثلا لما انتشر في العراق خل نبيل أهل الكوفة ألت الإمام أحمد كتابه الأشربة وكان كتاب الأشربة آنذاك لا ينزل من كمة فدائما يحمله معه فكان الإمام أحمد يجلس مجلسا في مسجد أو مجلس فيه طلبة علم إلا ويأخذ الكتاب ويقرأ عليهم أحاديث فرمة النبي حتى قضى على هذه الفتنة من جذورها رحمه الله تعالى وقد تقع مسألة من المسائل حادثة فيختلف العلماء للوهد الأولى على أسوال ثم فيما بعد يزول الخلاف الكلية مثل المذياء مثلا أو المظهر المذياء في زماننا وقع خلاف بين العلماء هل يجوز أن نسمع القراءة في القرآن منه أم لا كان بعضهم يحلف على البيضياء إيمانا مغلظة أن فيه جنا ويقسم على الجن أن يخرج <تصفيق> هذا هذا له علمه فيأتينا واحد اليوم يقول وبناء عليه كان يحرر استماع القرآن من البيضياء فهذا جني وقد يدس الجني القرآن في الآياته يكبر سيزي أحمد الغماري كتابا مطبوعا قال ما في مشكلة في المبيهة. وحكم المذياء حكم الإمام حتى أنه يجوز لك أن تصلي صلاة الجماعة وصلاة الجمعة خلف المذياء فألّف كتاب سمّاه ومطبوع سمّاه بإقناع بصحة الصلاة خلف المذياء لا أن تصلي الجماعة والجماعة خلف المذياء هذا له من الخطأ وهذا شبط آخر من الخطأ وثبث وتبرحن مع مضي الزمن أن هذا مردود وهذا مردود يأتينا واحد لا يحيي هذا الخلاف وهذا الخلاف ليس ببعيد عمره نحو مئة سنة فقط فنحن نرد القول الأول نرد القول الثاني واتبرها للحق عند علماء المحررين المحققين من العلماء أي شيء جديد يكوى أي شيء جديد قبل أن تستقر الكلمة فيه وتثبت لابد أن يقع خلاف والنظر لتاريخ المسائل وكيف استقر القول وعلى أي حال استقر من لم ينتبه لهذا فهذه مقتلة عنده الآن بعض المراهقين والمتعالمين يحفظون نصوص في الهجران ينقلونها عن الأجر في الشريعة وغيره فين قلت في كلمة مباشرة يحضر نص يحفظ نصا فيسقطه عليك. فاخيرا تنظر إليه تجده هجر جميع الناس إلى اثنين أو ثلاثة والاثنين والثلاثة هؤلاء بمضي سنة سنتين ببعض المسائل المستعددة الجديدة تصبح كل منهم يجر آخر هذا والله ليس بلي فإثقاط السلام لأجري في الهجران ينبغي أن يكون في مكانه وأن ترى الظروف التي قالها الثلاث وأن تراع انتشار تشار السنة أو غربة السنة المسائل لها تاريخ حتى مسائل التوحيد وأقولها بما الإثاني كثير مسائل التوحيد. ادرجت في كتب التوحيد نظرا للزمان. انظروا الى العقيدة الطحاوية. ادرج فيها مسألة مسعى الخفى. لما الرافضة يرود المسح من غير خف ولا جورب. والخوارج يرود المسح من منعل وكنا وسطا وشعارا لنا ادرج في عقائدنا. ولو بقي الناس على الحال الاول في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ادرجنا عقائدنا مع ولات الامور في المعتقد فما الذي جعلنا ندرج معتقدنا مع ولات الامور في معتقدنا ولود الضلال والشدون والخطأ عن القواعد فادرج وهكذا فهذه مسائل ينبغي الانساف اليها ولذا يا اخوه الكلمه الكلمه والراي والحكم الذي استقرت عليه أو الحكم الذي استقرت عليه كلمه والعلم ليس كالحكم الذي نشا جديدا اليوم في الاستنساخ وقطع الغيار البشريه القطع الأعضاء نقل الاعضاء ومشابه شابه كلمه بعد سنوات تاتي كلمه وخلاص يقطع الامر وهذا وفق سنه الله الكونيه والشرعيه فمن سنة الله الكونية بعد صراع لا يثبت إلا الأصلح ولا يبقى الا الصحيح ولكن من سنته سبحانه عند نزول هو تبقى في, في طراب وخلاف فمن جعل أنه لا نكران فيه خلاف على الإطلاق لم يلتفت بسنه الله في هذا الباب ولم يلتفت بصريع السلف انظروا إلى ما تبقى مسلمة صح مسلم عن عائشة رضي الله عنها استغربت تقول هذه عجوز من يهود تقول ان هؤلاء يعذبون في قبور عائشه انكر هذا القبر لم يكن قد بلغها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن كلام هذه العجوز صح فلو ان رجل لو رجلا او سيده او امراه اليوم قالت ما قالته عائشه انذاك هل حكمها كحكم عائشه رضي الله عنها لا الامر يختلف هذا ملحظ ينبغي للانسان ان ينتبه إليه نعم. صلاة. طيب نك بين شاء الله في الدرس القادم. تصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جميعا أن يقرأ مبحَّ أن يقرأ في القراءة خلف الإمام. قلت لكم ما عندي والمسألة ذكرت لكم أن الخلاف فيها مستثار ولا يجوز لأحد لبته. لمن يرى وجوب القراءه ان يعامل من لم يقرا بانه فاسق فاجر صلاته غير صحيحه واذا المصيبه الكبرى والداهيه التي ما بعدها داهيه ان كان يرى تكفير تارك الصلاه فيراه كافرا هذه مصيبه ما بعدها مصيبه وعلى هذا الكلام يعني العلماء الامه كلها كفار يصيحون الامه كلها الكفار بعضهم بعضا اذا يا اخوان من سمات الموفقين من سمات الموفقين مراعاة الخلاف في هذه المسائل المهم أن نضبط القيود التي تراعى فيها الخلاف يأتينا واحد اليوم في مسألة في المعتقد جديدة يضلل كل علماء الأمة او أن يكون هو الضال والله لا حب إلى نفوسنا أن لا يكون علماؤنا ضلالا وأن لا يكون هو ضالا لكن إذا ستضليله لنفوسنا أحب من أن نضلل علماء الأمة جميعها جميعا إذا ذكرت لكم في الدرس الماضي أنه ما من نص إلا وقد عمل به عالم وشرف الله عالما وعمل به فيبقى الخلاف المستثاغ بين علماء الفحول أصحاب الأصول الذين يقدمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول غيره من سائر الناس فالمهم أن نعرف الخلاف المستثاغ وغيره فإذا الإمام لا يعقلك مهلة اقرأ في نفسك اقرأ مع الإمام لا أرى حرجا لو أنك قرأت مع الإمام لا أرى حرجا ما الدليل على حرمة الجهاد على المرأة بالسيف وقد استدل بشعل بعض الصحبيات استدلوا بشعل بعض الصحبيات كنا يخرج ليمرضنا الجرحى، الجرحة وطلبنا الجرحى وما شابه ما عرفت عن امرأة أنها شاركت في القتال وما عرفت عن امرأة أنها تدربت على القتال لكن إن اعتدي عليها فحملت شيئا فأنقضت نفسها هذا أمر لا حرج فيه ليس هذه مجاركة القتال. هذا دفع صائل هذا دفع صائل اما ان تشارك الرجال في ساحات الوغى بالمبارزة والمصارعة ومشابه فهذا جهاد بدعي كما يقول شيخنا رحمه الله في السلسلة الصحيحة المرأة تحمل السلاح وتقف الخنادق وتقف رأي الدبابة وتفعل كالرجال هذا ليس جهاد شرعي الجهاد شرعي ان تخرج النساء وراء الرجال يدوين المرضى يسعفنا الرجال ومشابة ظهرت بسترات, بسترات في صور عن كيفية الوضوء والصلاة وهذه الصور تلفط معالم الوجه فهل هذا جائز رسمها وعرضها وهل يجوز رسم هايك انسان من الخلف بحيث يظهر اي معالج الوجه اخرج سرخوصطي في كتابه غريب الحديث الدلائس في غريب الحديث باسنات صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصورة الرأس فاذا قطع الرأس فلا صورة فاذا ما في صورة ما في رأس ما في رأس الكلية واستفدنا من الصورة في تعليم الناس الوضوء الصلاة الصحيحة وتعليم الحج وما شابه لا ارى في هذا حرجا ان شاء الله هذا اخلص ما معنى الغول قلنا الغول في العرب الغول ساشر الجن الذكر والانثى السعلاء والغول له حقيقة فساحر الجن يغول الساحر من الجن غول والغول يتلون ويتشكل لكن العرب كانت تكذب واشعارها في الغول كثيرة فكانوا يقولون ان الغول ضرب اول ضربة يموت اذا ضربت ثانية يحيا فهذا النبي لما قال له غول الخرافات التي كانت دارجة في على أجسنة الشعراء وفي اذهان مستمعين النبي صلى الله عليه وسلم مسحها ونفاها بقوله لأقول والألا الغول ظهر لأبي هريرة وظهر لأبي كعب وظهر لمعاد وظهر لابن عباس وظهر لأبي بن أنصاري في الترمذي وغيره الشيخ ذكر هذا في صحيح الترمذي ذكر هذا في صحيح ترغيب الترهيب في حديث صدقة الفطر فالغول له وجود الغول له وجود وفي حديث سعد فيه ضعص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تغولت الغلام عليكم الأذان وفح هذا عن عمر وصح هذا بالجملة من حديث ذكوان، فيما مضى مع سفيص مسلم. لما سمع صوتا في البستان، قال هلأ أذمت؟ وهكذا. مثل الطيبي صاحب المشكات وهلوا نفسه الذين نذكرونه شُ مثل عون المعبد وطح فنعم. الطيبي له شرح على المشكات. اسم طبيعة اسم شرح الطيبي على المشكات هكذا. اسمه وكتابه طبعة في الهند اولا ثم طبعة ثانيا في او عن درد في العلمية هل صح حديث من ما ستذكره في التوضاء نعم هو حديث مصرى بن صفوان هذا حديث ثالث صفواني عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل صح حديث هو انهو اللي يبضعته نعم كيف نوفق بينهما يعجبني جدا توفيق شيخ الاسلام لتينية فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هو إلا منك عن الذكر فإذا مس كما يمس سائر الأبضاع كما يتبس الأذن والأنف فلا يكون ذلك كذلك إلا من غير شهوة فحينئذ لا يجب الوضوء وأما من تقصد أن يمس فرجه فلا يكون ذلك كذلك إلا بشهوة حينئذ يجب الوضوء ففهم شيخ الإسلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا بضعتم منك التفريق بين المس بالشهوة وغير شهوة وهذا الذي أراه راجحا أن العورة إذا مستت بالشهوة انتقض الوضوء وإذا مستت من غير الشهوة لن ينتقض الوضوء طيب رجل مس عورة شهوة زوجته من الذي يتوضأ من التذى من التذى توضأ من شارب لذة طهضة، ومن لم يلتهل طهضة. والله تعالى أعلم. فالمس العورة بشهو ينقض، ومن غير شهوة لا ينقض. وهذا توقيف بالأحاديث. ما هو أجود التفسير؟ أجود تفسير لك وأن طالب علم مبتدئ غير أجود تفسير لك وأن طالب علم مكين. أجود تفسير لك وأن طالب علم مبتدئ. تفسير موجز ميسر لغته سهلة عقيدته سليمة تقرأ تفسير ابدأ من زبدة التفسير تفسير الشيخ السعدي اختصار شيخ محمد حمد نسيب الرفاعي على بن كثير التخ... تفسير الشيخ جبال الدين القاسمي محاسم التأوين هذه كلها حسنة وكلها للمبتدئين سهلة لكن ان تمكنت العلم تقرأ من كتب التفسير كتابا مطولا يقويك في تخصصك فان كنت محدثا فعليك بابن جرير وان كنت وكنت فقيها فعليك بالقرطبي وان كنت اصوليا فعليك بالشنقيطي ابو البيان وان كنت منشغلا باللغه وفروعها فعليك بالبحر المحيط وهكذا فكل من يقرا من كتب التفسير ما يناسبه وما يقوي تخصصه هل في تفسير الجلال الاشعرية تفسير الجلالين في الحقيقة ليس للجلال الدين السيوطي وإنما هو للمحلي والسيوطي مات المحلي ولم نكمله فأكمله السيوطي وقد اكرمني ربي من قريب فوقفت على النصف الأول من تفسير السيوطي فيصبح التفسير كله للجلال واحد من أول إلى آخرين للسيوطي يعني تفسير الجلالين فيه مآخذ قوية وخطيرة في صورة صاد مثلا في مآخذ فيه غمز أو فيه كلام لا يناسب مقام النبوة ففيه أشعرية وزياده فيها أشعرية وزيادة فلا أنصح بقراءة تفسير الجلالين إلا الإنسان مكين يعرف الأصيل من الدخيل من اين البيهقي توجيه وقراءه سنة من خلال النظر في الطرق والالفاظ ولذا لا تفهم الحديث الا ان جمعت الفاظه والاستدلال بلا لفظ عن الانصار الفاظ مشكل هل استفاد من كتاب الحكيم جدا فرق بين ما تقول حديث موضوع وانت شو على سنة تقول حديث موضوع مداره على فلان فتعين العلة كتاب الحكيم استفاد منه جدا ولكن كما قلت لكم المطبوع للأسف خير حضور الجنازة الحديث فيها منسوخ على خلاف بناء العلم ولكن هذا هو الراجح والله تعالى أعلم دار كلام حول عدم وصول القمر المريخ من قبل الغرب ما لنا ولهم هذه أمور علوم تجربية محضة أهل الصنعة يقررون ما فيها فلنتعجل ما تائدة إتقام فهم بعض المذاهب الفقهية في حين بعدها الكبير عن الدليل هذا كلام ليس بدقيق هذا الكلام ليس بدقيق المذاهب الأربعة بالجملة وفق سبة الله الشرعية والكونية استقر الخير بالجملة في شيها. ولذا لا إما المعظمين للدليل كشيخ الإسلام وغيره في المساء الذي لا يوجد فيها الصريح يدخلون أقوال لا يسكتون لأن تفريعاتهم وتخريجاتهم في النوازم التي وقعت في زمانهم وقد تكون مشتهرة في زماننا ولم تكن, ولم تكن معروفة في زمن السلف الأول فضلا عن الزمن الذي نزلت فيه النصوص أحبوا إلينا من أن يحدث شيئا من رأينا فإنهم أحسنوا الحق النظير بالنظير وأحسنوا الصبر والبحث ولذا ينبغي لطالب العلم إن أراد التبحر في الفقه يجب عليه أن يعرف هذه المذاهب معرفة مفصلة ومن غاص في عمق هذه المذاهب يعلم دقتهم ويعلم أنه أمام تراث عظيم وأنه أمام نتاج يعظل الدليل لكن فرق بين معظم بالدليل والأدلة مبعثرة والسنة غير مدونه وبين معظم للدليل وقد دونت السنن وعرفت واشتهرت واستقرت القواعد قواعد الاستدلال وقواعد الإثبات وقواعد الرد وقواعد الاستنباط وما شابه ولذا جميع العلماء استخدموا قواعد المناربه فهم الفضل لهم في ثلاث القواعد ولذا لما تسمعون وجوه الاستدلال من قبل علماء هذا العصر إنما هم يرددون كلاما هم مشوا في قافلة وفي طريق مسلوكة ما ابددعوا شيئا وذكرت لكم أكثر من مرة طريقان مخطئان وخطأهما كبير خطأ من نادى بالتجديد فأراد منا أن نخرج عن قواعد علمائنا بالكلية وخطأ من عكس على نص ونسي الدليل وعلى مثل وأصبح الدين عبارة عن هذا المثل لا يقوم ولا يقعد ولا يعرف من الدين إلا كتاب معين هذا خطأه منهجي خطير وهذا خطأه منهجي خطير وهم خطأان متقابلان متقابلان فنحن لا غنى لنا عن تراث أئمتنا في العلم بالجملة من بينها كتب التفسير وعلى رأسها في النوازل ومعرفة الأحكام الفقهية كتب الفقه. لكن ما تكبرها إنه هذا ورد فيه نص على خلافه. فحينئذ نحن نتعبد الله عز وجل بالأخذ بالدليل كما قال شيخ الإسلام في رفع المناء في رفع الملاب قال إذا رأيت إماما قد قال قولا يخالف الدليل فقل إني معذور بترك قول إمامي وإمامي معذور بتركه للدليل هذا يعالج العلم هذه المسائل أما أن نهدر تراث علم علمائنا بهذا فهذا ليس بصحيش طيب أكتفي بهذا القدر ومعذر الإطالة وصلى الله على نبينا محمد فعلى